أيها الإخوة الأكارم في الدرس الماضي تحدثنا عن دليل عقلي على وجود الله سبحانه وتعالى وكان هذا الدليل العقلي تحت عنوان الوجود والعدم وكيف أن الخالقة واجب الوجود وكيف أن المخلوقات ممكنة الوجود وكيف أن العدم لا ينتج عنه وجود وأن الوجود ممكن الوجود لا يكون سبباً في خلق نفسه هذا ملخص للدليل الأول دليل الإلزام العقلي بين الوجود والعدم. سبحان الله درس طويل وربما كان صعبا. كيف أن الله سبحانه وتعالى جل في علاه لخصه في آية واحدة. يعني أحيانا لا يلتفت الإنسان أو لا ينتبه الإنسان لأبعاد الآية. كل هذا الكلام. الذي تكلمنا به في الدرس الماضي وكادت رؤوسنا يص... تصاب بالصداع في موضوع الوجود والعدم قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون كل الدرس بها الآية خلقوا من غير شيء يعني لا يمكن أن يكون سبب الوجود هو العدم، لا شيء من العدم، العدم لا يمكن أن يكون سبباً للوجود، أم خلق من غير شيء؟ أم هم الخالق؟ ممكن الوجود لا يكون سبباً في خلق ذاته، ممكن الوجود، أم هم الخالق؟ آية واحدة وأما أن الله سبحانه وتعالى ليس له بداية وليس له نهاية لا شيء قبله ولا شيء بعده هو الأول والآخر ففي قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن من أب ولم يكن له ولد كل شيء هالك إلا وجهه هذا كلام الله رب العالم فيه إيجاز وإعجاز وكيف أن ما سوى الله ولا سيم الإنسان سبقه عدم ممكن الوجود سبقه عدم هل أتى على الإنسان حين من الدفر لم يكن شيئا مذكور هذا كله في الدرس الماضي درسنا اليوم دليل ثاني ولكنه أسهل وأوضح هذا الدليل اسمه دليل الإمكاني في الكون كل شيء تقع عليه عينك أو كل شيء تدركه بحسك أو كل شيء تستنبطه بعقلك كل شيء كان من الممكن أن يكون على غير ما كان يعني أنت لما تحل كاس الشاي طبعوا فيها ملعقة ونصف ممكن أن تضع فيها ملعقتين ممكن أن تضع فيها ثلاث ملاعق ممكن أن تضع فيها ملعقة واحدة نصف ملعقة لكنك اخترت هذا المقدار الدقيق يبدو أن هذا المقدار الدقيق من السكر يعني مقدار يتناسب مع ذوقك فلا بد من مرجح لا بد من مخصص يمكن أن يوضع في هذا الكأس مقادير متفاوتة من السكر إذا قدم لك كأس من الشاي وتذوقته فإذا فيه سكر بما يتناسب مع الذوق السليم لا هي كالقطر كما يقولون ولا هي قليلة السكر إذن هذا الذي وضع السكر بهذا نقدار الدقيق في تقدير دقيق في مقدر العلماء سموا مخصف في مخصص هذه السرية كان من الممكن أن تكون أن تلامس الأرض سهل ننطول السنس وكان من الممكن أن تكون في السقف وكان من الممكن أن تكون في الثلث الأول أو في الثلث الثاني وكان من الممكن أن تكون قبيل الأرض بثلاثين صندوق لكن الذي وضعها بهذا المقدار اسمه مخصص يعني يتمتع بذوق سليم لا هي في السقف يضيع ضوءها ولا هي تسبب ارتباكا في الحركة في المسجد فهذا الارتفاع مناسب نقول هذا الارتفاع هذا الارتفاع مناسب وكان من الممكن أن تكون بغير هذا الارتفاع لكن مخصصا حكيما خصصها بهذا الارتفاع هي أمثلة من واقعنا خلق الإنسان كان من الممكن أن تكون عيناء المرء في ظهره أو في قمة رأسه أو في خلف رأسه أو في يديه أو في بطنه أو في قدميه لكن الذي خلق العين وضعها في أنسب مكان وفي أحكم مكان فوضع العين في هذا المكان يحتاج إلى مخصص يحتاج إلى حكيم في الدرس الماضي فهمنا أن هناك خالق في عنا خالق واجب الوجود مخلوق ممكن الوجود واجب الوجود لا يحتاج إلى موجد ولا ينهي, ولا ينهي حياته كائن هذا فهمنا في الدرس الماضي الآن هذا الوجود انظر إلى خلق الإنسان انظر إلى عينيه إلى أذنيه إلى أنفه لماذا الأذنان لماذا أذن... لم تكن أذنا واحدة لماذا التعاريج في الصوان؟ لماذا فتحة الأذن أضيق من الخنصر؟ لماذا القناة منعرجة لماذا الصنلاخ لماذا الأشعار لماذا العين في هذا المكان لماذا الحواجل لماذا الأشبان؟ لماذا الرموش لماذا الدموع لماذا الشبكية لماذا القزحية لماذا القرنية لماذا الخلط المائي خلط الزجاجي الجسم باللوري، العصب البصري، لماذا؟ كان من الممكن أن نرى الأبيض والأسود فقط كما هي عين بعض الحيوانات، أبيض وأسود إنما نرى بالألوان الطبيعية من الذي خصص العين بهذا؟ الحقيقة في آية قرآنية تؤكد هذا المعنى في أي صورة ما شاء ركبك كان من الممكن أن يمشي الإنسان على أربع كان من الممكن أن يأكل الإنسان طعاما واحدا طوال حياته كان من الممكن أن يعيش وحده بلا زوجة وأن يأتيه الأولاد كما هي بعض الكائنات تتوالد توالد فردي بعض النباتات تتوالد توالد فردي إلا خيار مؤنس ما بيحتاج للخيار إلى تلقيح، المتحول الزحاري بانقسم انقسام، ما بيحتاج إلى مزاوجة وتلقيح، كان من الممكن أن يعيش الإنسان وحده يعني الممكنات لا تعد ولا تحصى كان من الممكن أن تكون التفاحة صلبة كالصخري بدك تطحنت بحص تعمل لك قاسة عصير مفتحيلة كان من الممكن هي. كان من الممكن يمكن تنتهي أعمارنا كلها ولا تنتهي عبارة كان من الممكن فمن الذي جعل ما هو عليه كما هو عليه في مخصص لمجرد أن ترى هذه السورية بارتفاع مناسب تصور الذي ركبها يتمتع بذوق وبحكمة لمجرد أن يقدم لك كأس الشاي بحلاوة طبيعية مناسبة لذوقك تعرف أن الذي قدم لك هذا الكأس يتمتع بذوق مرغب. فهذا الدليل بالكون هذا الكون ممكن الوجود ممكن الوجود على هذا الشكل وعلى أي شكل آخر في أي صورة ما شاء ركبك كان من الممكن أن يكون النهار سرمدا إلى يوم القيامة ممكن وكان من الممكن أن يكون الليل سرمدا إلى يوم القيامة وكان من الممكن أن يكون الصيف سرمدا إلى يوم القيامة والشتاء كذلك والربيع كذلك والخريف كذلك كان من الممكن أن تكون حرارة الأرض في طوال أيام العام صفر ممكن كان من الممكن أن تكون حرارة الإنسان متبدلة كبعض الحيوانات وفق, وفق المحيط الخارجي كان من الممكن أن يكون للإنسان أربعة معدة يشتر عامه كالحيوانات المشترة في أي صورة ما شاء من الذي جعل الكون على ما هو عليه لا بد من مخصص لا بد من مخصص يعني أحيانا هذه الطاولة لو أنها بعيدة إلى هنا غير مناسبة لو أنها هنا غير مناسبة لو أنها بهذا الارتفاع غير مناسبة لو أنها بهذا غير مناسبة فالذي أعطى ارتفاعها وأبعادها وحجمها يتمتع بحكمة الشمس كان من الممكن أن تكون أبعادا مما هي عليه الآن أو أقرب أكبر لو أن الأرض أكبر لكانت الجاذبية أكبر لكان وزننا أكبر يعني أحدنا لو وجد على بعض الكواكب لكان وزنه ثلاثة طن ونص بالضبط على هو الجازلية وأحدنا لو انتقل إلى القمر ينخفض وزنه ست أمثال ستين كيلو بالأرض عشرة بالقمر وزن. كان من الممكن من الذي جعل هذا الممكن بهذا الوضع المناسب لابد من خالق لابد من خالق أوجده لأن لابد من خالق حكيم أوجده على هذا الوضع كان من الممكن أن أرى إلى مترين فقط خالق غير حكيم أو كان من الممكن أن أسمع الأصوات التي لا يزيد بعدها عن عشرة أنتار فقط ليس هذا من الحكم في شيء فلذلك هذا الدليل فالعقل لا يمنع من أن, تت... أن نتخذ صورا غير الصور التي نحن عليها وشكلا غير الشكل الذي نحن عليه وحدا غير الحد الذي نحن عليه فنكون أكبر أو أصغر أو على تركيب آخر أحياناً يعني في أمراض عافانا الله وإياكم منها الإنسان لا يرتدي أي ثياب مرض بدماغه لا يمكن يقبل ثوب لو وضعت عليه الدثور يمزقها خيطا خيطا وينام بلا ثياب ويموت من البرد ويأكل برازه ممكن الحالات موجودة أن الإنسان يأكل برازه ويموت من شدة البرد ولو شئنا لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون كان من الممكن أن يخلق الإنسان بلا ذاكرة بلا مخيلة بلا مصورة بلا محاكمة بلا تفكير بلا سمع بلا بصر بلا نطق ممكن كائن ما يتكلم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان يعني هذا البحث رائع جدا كل شيء هاي الكأس هذا الكأس له حجم ممكن نضع على الطاولة كأس حجمه ثلاثة نكات ومعقول ممكن نضع كسبان مي ومعقول هذا الحجم الذي صنع الكأس يعني بتمتع بذوق وبحكمة جعله بتناسب مهاجس الإنسان هذا الحجم ماذا ممكن يكون أكبر أو أصغر فالذي جعله بهذا الحجم حكيم هل هناك ما يمنع هل هناك عقليا ما يمنع أن يكون الكأس كبيرا لا ممكن آلة بكبيرة. هل هناك ما يمنع أن يكون الكأس صغيراً؟ لا، ممكن لماذا كان هذا الكأس بهذا الحجم؟ لأن الذي صنعه يتمتع بحكمه جعله بحجم يتناسب مع حاجة الإنسان صار معنى هل يمكن أن تعزي أن ترد هذه الأوضاع الدقيقة الحكيمة في الكون بدءاً من المجرات وانتهاءاً بالمجموعة الشمسية والشمس والقمار والجبال والأرض والسهول والصحارى حجم الأرض لحجم البحر في حكمة بالغة لولا هذا الحجم الذي يزيد عن حجم الأرض بخمسة أمثال لما نبت النبات على سطح الأرض لولا الرياح لما هطل المطر لولا الشمس لما تبخر البحر لولا الجبال لما سالت الأنهار لولا النبات لما عاش الحيوان لولا الحيوان لما عاش الإنسان لولا البكتريات الكائنات الدقيقة لما كانت التربة صالحة لنمو النبات هذه البكتريات تأخذ بعض المواد تحللها إلى أسمدة لولا الديدان لما نبث النبات في كلمة لولا مرة طيار قال لي يعني في مجموعة أجهزة إذا تعطل أحد هذه الأجهزة تسقط الطائرة قلت كيف ذلك قال جهاز تسخين الأجنحة لو تعطل هذا الجهاز لتراكم الثلج على الأجنحة لأن حرارة الجو خارج الطائرة خمسين تحت الصفر والجو ليس بعد بخار الماء بيشكل طبقة ثلج فريز فريزر على الأجنحة تغير انسياب الأجنحة وتسقط الطائرة في جميل. قال وإذا تعطل جهاز ضخ الهواء في الطائرة لأن الهواء في الطائرة مضغوط ثمان أضعاف من أجل أن يكون ضغط الجو داخل الطائرة مساويا للضغط الجوي على سطح الأرض لو تعطل جهاز ضغط الهواء لوجب أن يثبت الطيار بطائرته خلال دقائق وإلا ينفجر الشر... تنفجر الشرايين في رأس الركاب في رؤوس الركاب إذا كم جهاز موضوع في الطائرة من أجل أن تراها تطير كان؟ أليست هذه الطائرة قال لي الأجنحة لو أن الوقود في الأجنحة سائلا سائبا ومالت على جناحها الأيمان لو وقعت ثورا لابد من حواجز تمنع انسياب البنزين أو الوقود إلى أطراف الطائرة بالعكس في الطائرات الحديثة نضخات تضخ البنزين إلى الجهة المعاكسة إذا مالت الطائرة هذه الطائرة تقل ثلاثمائة راكب فيها من الأجهزة وفيها من التقدير وفيها من الخبرة وفيها من التخطيط ومن التصميم ومن الاحتياط ما يأخذ بالألباب وهذه الأرض التي تطير في الجو من دون صوت من دون ضجيج يعني مثلا لو ما في خالق للكون الشمس هذا مكانها والأرض تدور حول الشمس لكن مدار الأرض ليس دائريا إنه مدار بيضوي إهليلجي وفي المدار الإهليلجي بعد قصير وبعد طويل وبحسب قانون الجاذبية لو أن الأرض وصلت إلى البعد الأدنى بحكم أن المسافة قلت الشمس تجذبها الأرض عاقلة يا أخي من الذي أعلم الأرض أن هذه المنطقة حينما تقل المسافة بين الأرض والشمس الشمس تجذب الأرض إذا على الأرض أن تدرس قوانين الحركة لا بد من أن تزيد من سرعتها زيادة ينشأ عنها قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة، إذا هذا المكان من الذي أعلمها؟ من الذي أمرها؟ طيب أمرت أن تزيد من سرعتها، لو أنها زادت من سرعتها فجأة، لن هدم كل ما عليها، جميع المدن، جميع المدن، جميع الأبراج، جميع الجبال، جميع الأبنية تنهدم، لو أن الأرض رفعت من سرعتها فجأة أو أنها خفضت هذه السرعة فجأة بحسب مبدأ العطالة مبدأ العطالة يقول الجسم المادي يرفض تغيير وضعه فإن كان ساكنا يرفض الحركة وإن كان متحركا يرفض السكون قف في سيارة عامة وليوقف السائق فجأة يغوي إلى الأمام. لماذا؟ لأنها وقفت لكن جسمك رفض أن يقف فتابع مسيره فوعي واحد وإذا كنت تركب سيارة وأقلعت تحس أن مقعدها الخلفي يدفعك نحو الأمام. لماذا؟ لأنك أنت لست أنت. أنت تدافع إجراء. لكن جسمك يرفض الحركة. فلما رفض الحركة جاءه المقعد يدفعه من الخلف. هذا أكبر دليل. أي شيء الماء ليس لا, لا طعم له ولا لون له ولا رائحة له. كان من الممكن أن يكون له طعم ولون ورائحة. وكان من الممكن أن يكون لزجاً كالقطر. فاضر غسل بالماء خبدي بدي, بدي نضف إيدين من الماء من الماء. لا يحتمل هذه الصيولة كان من الممكن ألا يتبخر إلا في درجة 100 طوال الشتاء من دون تطوال تق... العام الماء في الشوارع إذا واحد انكب معه دلو من الماء في بيته خلاص ما في على طول الماء بيتبخّر بدرجة 14 طيب الماء إذا برد يزداد حجمه كان من الممكن أن لا يزداد حجمه إذا تتجمد البحار ينعدم التبخر ينعدم المطر يموت النبات يموت الحيوان يموت الإنسان كان من الممكن من الذي جعل الماء على ما هو عليه والهواء على ما هو لو كان الهواء سبعين بالمئة أكسجين كل الأرض حرائق الصيح. مين قال يجب أن يكون الأكسجين بنسبة 29% مين قال ذلك من المخصص من المرجح هو الحكيم لا يمكن أن يفسر كل شيء في الأرض قد أخذ وضعه الصحيح بلا زيادة ولا نقصان النبات كان من الممكن أن تكون حبة العنب بحجم البطيخة فالضب كده وكان من الممكن أن يكون البطيخ بحجم العنب نصف أشهر تقسمت على شي ميلي متر مكعبة كان من الممكن كان من الممكن أن يكون المشمش بحجم البطيخ إذا فتحت يعني تعرف هشة هي ومياه كثير مستحيل تأكله كان من الممكن أن تكون البرتقال بلا بلا حزوز في صعب لأ إذا أنا إم حالة بدك ماريا لبدك بدوا ماريا لواحد يأكل برد كله كان من الذي جعل جعل البرتقال بهذا الوضع الدقيق في حزوز ناشف والحز دخله في أكياس شوف كم كيس تأين برغلة كل, كل أطعة كيس مربوط بخيط موصول الخيط إلى مصدر النبات كله كان من الممكن كان من الممكن أن ينضج القمح كنضج التوت بالتدريج يعني عملية الحصاد تصبح انتحارا بطيئا تمسك السنبلة ما سوى يفتركها هذه الثانية استحيل القمح ينضج تباعا العدس تباعا مع عفوا دفعة واحدة الحمص كذلك الشعير كذلك لكن لو أن المشمش نضج دفعة واحدة ما ماذا نستفيد منه لو أن البطيخ ينضج في يوم يوم 28 آب ينضج البطيخ في كل أنحاء القطر أنت تأكل باليوم مية بطيخة، الأسرة تأكل بالستة وعشرين بطيخة تقريبا مو مية خمسين بطيخة تقريباً. لو كان بيوم واحد معناها لازم تأكل باليوم مية بطيخة. كله هذا مبدأ هذا طريق لما الله على الزواج. كل شيء فكر فيه. طول الإنسان ما دام عم يأكل بنمو. الطفل بياكل بيطول بيطول بيطول بيطول. نعم. لو كان مبدأ ثابت هذا لو كان كلما أكلنا زدنا طولا بده واحد يهد بيته يرفع السقف كلما سقف ضطون أخطولنا من هد السقف نرفع السقف لا ربنا عز وجل من اسمائه الجامع والمانع يعطي أمرا لهذا العظم فيقف عند هذا الحد انتهى الأمر الأسنان كذلك كان من الممكن أن الأمواج الصوطية تبقى على قوتها كالامواج الكهراطيسية ألا تبث الإذاعة أمواجاً كهراطيسية فنتلقاها من أطراف الدنيا إذن الموجة الكهراطيسية لا تضعف بالعكس بس رسائل إلى المشتري المركبة الفضائية بقيت تسير في الفضاء الخارجي بشرعة أربعين ألف كيلومتر بالساعة من يعرف كم سنة ست سنوات إلى أن وصلت وحينما وصلت إلى هناك بثت رسائل رسائل كهربائيسية إذن هذه الموجة لحكمة بالغة لا تضعف أما الصوت العادي يضعف يمكن إذا واحد ماشي بالطريق لا يسمع هذا الدرس لو كان يسمعه لو كان تسمع كل معامل العالم وكل الشلالات بالعالم وكل أسواق النحاسين بالعالم تسمعه وتسمع كل ضجيج المعامل وإخلاع الطائرات كله وصوت أمواج البحر جميعه بيموت الواحد بيموت شوف الهدوء يتخامج رحمة بنا كان من الممكن لا تنسى شيئا إذا واحدك توقف موقف أحماق مزري بموت من أهره. طول حياته هالموقف مزذكره لكن من رحمة الله بنا بنسابع سابعة جمع إذا واحد حكى كلمة غير مناسبة في وقاحة أو في لؤم أو في جهل أو في حمق أو سؤالك خشن، اللي واحد مركب جهاز انترفون داخلي بغرفة ضيوف هيك خطط لحاله بيعود مثلا ساولنا اهوة بيسمعوا بالبيت ساولوا اهوة وعمله معاكس كمان فعنده ضيوف راح عند اهله ما كان يروحوا ما في اغلظ من هيك منقول الصوت لقلت ضيوف يمكن شهر ما مسلح باله وقعت وقعت قريب الي عامل حاله كهربجي عامل لي جهاز انترفون معاكس فاتل عن زوجته سبه ضيوفه ما في اغلظ من هيك يتلحلح وبقى ونسي جهاز مفتوح لولا لا النسيان لو الانسان بيطق من اهره كان من الموقع لا تنسى النسيان نعمة والنسيان مطلق تمام مشكلة تتذكر فهذا البرهان كل شيء خلقت به أخذ وضع دقيق دقيق دقيق لو زاد درجة اختل لو نقص درجة اختل الآن اسمعوا الأدلة من كتاب الله قل أرأيتم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 ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق بالحق بالتقدير الدقيق يعني بعد الشمس عن الأرض مية وستة وخمسين مليون كيلومتر بالحق لو أن هذه المسافة زادت لمات الناس بردا لو أنها نقصت لمات الناس احتراق. لو أن الشمس إذا طلعت تكون متألقة كما هي في وقت الظهيرة إذا طلعت الشمس قرص قرص بلون الذهب مريح للعين من جعلها وهي في الأفق ذات أشعة خفيف فإذا صعدت إلى كبد السماء توفجت من؟ الله سبحانه وتعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ أَلَمْ تَرَى أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ بِالْوَضْعِ الْمُنَاسِبِ؟ لو كان واحد ابنه صغير له اخلاق الكبار بيحكي مثلا بدك تادبه مره ما بيحكي في شهرين طفل انه كان له بنيه خاصة بتادبه بعد دقيقتين تلاقيه يعني اتصحى لولا هذه البنيه لما امكن ان تربيه أما الكبير بتحكي كلمه ابيتي بتم شهرين ما بيحكي يمكن 6 اشهر سنتين اما صغير بيتحمل بتربيه لأنه كان ما عنده نضج كافي وعنده حقد مشكلة أما الله جعله بريد ذاتي صافي سريع النسيان سريع التحول بنية الطفل النفسية تناسب شنو لو أن المرأة مفكرة تفكير مجرد جيت على الظهر لا في طبخ بس عم تقرأ بحث الفلسفة تعشوف النظرية زوجي وين الطبخ والله ما في طبخ الله عز وجل أعطاها عاطفة أعطاها أمكانات أعطاها طريقة في التفكير تتناسب مع وظيفتها كامرأة جعل عاطفتها تغلب على كل شيء لأن بين يديها أطفال كيف تربيهم كيف تهبط إلى مستواهم ما من قلب في الأرض أوسع من قلب الأم أيام الأب يذيق ذرعا بابنه، الأم تحتمله إلا ميزات لا يستطيع الرجل أي يلحقها بميزاتها وكذلك الرجل له ميزات لو حطيناها قاضية اخطينا عدمه هذا يكون مجري مشكلة الله عز وجل ركب بالمرأة صفات امكانات بني خاصة عواطف معينة طريقة في التفكير خاصة طريقة في التعامل طريقة في الانفعال تتناسب مع وظيفتك أم وهي أقدس وظيفة على وجه الأرض فإذا نافست المرأة الرجل خسرت السباق مرتين خسرت السباق وخسرت أنستها ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ بالحق لو كان بدا للبيضة مفتاح سردين ما معك مفتاح شوف البيضة ما اجمل ضربة خفيفة على طرف الصحن تنكسر بتحط خمس مئة بيضة بالسلة ما بينكسف مين أعطاها الشكل البتين مين جعل بالصوص بمنقاره ينشأ نتوء مدبب هذا النتوء المدبب يكسر به البيضة ثم يتلاشى شيء لا يصدق يعني ينسى على منقاره نتوء مدبب ليكسر البيضة ويخرج منها ثم يتلاشى هذا النتوء ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق امسك عن أذ العنب شدوه يمكن بنعس كله بإيدك لذي لذك كله تطلع إذا كله مي عملوا بالعكس هيك بنقطع معك تصميم بشتد ما بنقطع الطريقة معاكسة للأرض مين أعطاه الشيء هذا قال لي صديق قال لي قال لي تدرقني أبل ما تستوي ما بنقطع معك إذا مضجت انسكها بيدك نزلت إيبك ماذا يحدث في في ذنبها ماذا يحدث قبل يومين ما بنقطع لما استوت بس تمسكها تصبح في يدك في تصميم ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد من نوع آخر أي كان من الممكن يعني قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله عز وجل. كان من الممكن أن تنزل الأمطار إطلاقا شوالها البيت حقه 23 مليون لو ما في ماء ما بيشوه مليون ما بيشوه 500 ألف قال لي واحد انباع المتر بـ على العظم السعر هبط 1500 بسبب قلة المياه في بعض المناطق لما الماء قل سعر هبط ما قيمة البيت الفخم بلا ماء؟ ما لقينه؟ أفرأيتم ما تحرسون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاماً فظلتم تفكه. هلأ جبل قاسيون كله أشجار، ما في ثمار كان من الممكن أن تكون كل أشجار الأرض هكذا. فضل أشجار. خضرة نظرة جميلة ذات أوراق لامعة براقة وارفة الظلال جزوع بس ما في سماء كان من الممكن لو نشاء لجعلناه حطاماً فظلتم تفكهوا أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزني أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجازا فلولا تشكرون ممكن جدا يكون ماء المطر مالح ماء كثير كله صفاي بجيب أبrique شاي بهالبيت غري عليهم تحط كاسة ساعة ونص بتصفي فيه كاس الشاي شو الله ممكن كل الماء مالح ملحا هل صار في وحدات تصفية كل لتر يكلف 24 ليلة 20 لتر 24 ليلة 24 ليلة 50 ليلة كل تنكة ميت 500 ليلة لأنه ماء المطار كان ملح أجاج الله جعله عذب فرات هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج إذا غير الخالق كل شيء مخلوق مخلوق بحكمة بالغة هذه الحكمة لا يعقل أن ترد إلى الصدفة مستحيل كله جاء صدفة هذا واحد فاتلى واحد من العلماء قال إذا آمنت بأن هذا الكون من نتاج الصدفة كمن يؤمن بأن قاموسا هذا قاموس لاروس من أدق القواميس الفرنسية 2000 صفحة مع صور ملونة على الأبجدية 80 ألف مادة كل مادة أسر الأفعال ضبط الأفعال المصادر الأسماء المذكر المؤنث مصطلحات حرف دقيق من يؤمن أن هذا الكون من نتاج الصدفة كمن يؤمن أن هناك لغما وضع في مطبعة بعد الانفجار طلع قاموس لاروس هذه الحروف نضذت وحدها جاءت على شكل مواد ومعلومات وتسلسل ومنطق وصياغة وتجليد وورق وألوان وصور وحدها مستحيل إذا أن ترد هذه الأوضاع الحكيمة في كل شيء كل شيء حكيم كل شيء يدل على الحكيم أن ترد هذه الأوضاع الممكنة المناسبة الحكيمة إلى صفة هذا شيء لا يقبله عقل يعني مثلا ممكن أن تضع في كيس عشر ورقات واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانة تسعة عشرة فإذا مددت يدك وسحبت ورقة احتمال أن تكون ورقة واحد ممكن تكون عشرة ممكن تسعة ثمانية ممكن سبعة ستة خمسة من أجل أن تمسك بالورقة ذات الرقم واحد الاحتمال واحد من عشرة من أجل أن يكون الاحتمال واحد اثنين واحد ممكن تمد إيدك مئة مرة تطلع بحالة واحدة واحد بعدين اثنين واضح عنكم. من أجل أن تأخذ الرقم ثلاثة بعد منا واحد من ألف يعني إذا واحد حط بكيس عشر ورقات فيها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احتمال أن يسحب هذه الأوراق تبعا لاحتمال واحد من عشرة آلاف مليون يعني عشرة آلاف مليون حالة حالة واحدة ممكن تستخرجهم بالتسلسل اي صدفة قرأت كتاب الله يتجلى في عصر العلم انه ذرة واحدة من الحمض الاميني لا يمكن ان تكون صدفة الا مع احتمال ان عشرة اضعاف الكون انه معقد تركيب الحمض الاميني معقد جدا له مجسمات المدارس مثل درج المادي معقد إلى درجة متماهية ذرة من الحمض الأميني يعني عشر أمثال الكون لا يكفي احتمالات لخلق ذرة واحدة من هذا الحمض مستحيل إذا هذه الحتمة هل تعزى صدفة مستحيل إذا كان كل ذلك من الممكنات فلا بد أن يكون وضعها القائم فعلا ممكنا أيضا لأن أحد الاحتمالات المقابلة للصورة المفروضة إذا كان ممكنا فلا بد له من مخصص قد خصصه بهذه الدرجة إذ الأصل في جميع الممكنات العدم ولا تخرج من العدم إلى الوجود إلا بموجد قادر حكيم وهو الله سبحانه وتعالى لا أدري إن كان فيه غموض بالموضوع واضح يعني كل شيء مخلوق أمامه له درجة مناسبة من الذي جعله بهذه الدرجة دو في حكيم خالق حكيم الخالق أوجده أما الحكيم جعله بهذا القدر في فرق الخالق أوجده أما الحكيم جعله بهذا القدر الدقيق الذي لا يزيد ولا ينقص فكر بكل شيء فكر بكل شيء تستعمله آخذ وضع كامل من جعله بهذا الوضع الحكيم؟ الحكيم وإلى بعض ما في إحياء علوم الدين مع أدل صافعة على وجود الله وعلى أسماء الحسنى، بتمكن يعلم ابنه هو لكان مقتنع لوجود الله وحكمته، يعلم الناس يصير يرد على الافتراقات. على الافتراءات، على الشبه، المسلم على المسلم أن يصون عرض أخيه المسلم. أن يصون عرض أخيه المسلم العرض في اللغة موضع المدح والذن في الإنسان يعني إن على على أخوك بوجوده في ما لك مسلم تعرف أن أخاك بريء وأنه طاهر وأنه مستقيم ويتكلم أحد المشكتين يتكلم بأخلاقه أو بأمانته وتبقى ساكتا لست من, لست من المسلمين أنا. يجب أن تدافع عنه أن يصون عرض أخيه المسلم ونفسه وماله عن ظلم غيره مهما قدر ويرد عنه ويناضل دونه وينصره فإن ذلك يجب عليه بمقتضى أخوة الإسلام أخوة الإسلام تفرض عليك أن ترد عن عرض أخيك وأن ترد عن ماله وأن ترد عن سمعته يعني إذا واحد سائق يعمل على سيارة إذا كان ما في إيمان ما بيهمه بكسره يكون طريق وعر يمشي فيها على سطنه لا أنا أجرتي تحصله لو أنه مؤمن يسوق يقود هذه السيارة فوالله الذي لا إله إلا هو يقودها وكأنها لك وكأنها لك حدثني أخ بعت وراء تاجر أقني شيء بده يبيعه بذرة اتفقوا على السعر قال له الدلال كله ياهب بالمستودع هذا الدلال حب يعني يكسب هل, هل زبون على حساب أمانته، فينتهي التوب يزيد في نصف متر له خمسة عشرين. قالوا لا ما بيجود. هذا هي خيامي بدي حقي فقط. شو خمسة عشرين؟ طي ونص. تاري صاحب المحل لزم قضية المستودع نزل مشعرو وجوده. قاعد ورا لتواب. لما سمع الكلمة النزبون قالوا بدي حقي فقط. هذا مو حق. تعطيني مياه قال لي صلي سنتين ثلاثة تجيء بذرة ممتازة خيصة مناغبة على ترى الواحد واحد قال لي الله عز أكرمي منه كثير بهذا الموقف الأمين هيك المؤمن ما بيعرف صاحب الإفضاع موجود غير موجود ما بيهمه بيهمه هذا مو حقه حقه كيال مظبوط فلذلك أن يصون ماله كما هذا مال أخوك فإن ذلك يجب عليه بمقتضى أخوة الإسلام روى أبو الدرداء أن رجلا نال من رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عنه رجل فقال النبي عليه الصلاة والسلام من رد عن عرض أخيه كان له حجابا من النار عودوا حال كنت. ادافوا عن بعضكم ما يكون واحد حقوا عليه واصطفدوا شو نساوي أخوك هذا وأنت مسموع الكلمة وكنت حاضر لما بقيت ساكتان من رد عن عرض أخيه كان له حجابا من النار وقال صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقا على الله أن رد عنه نار جهنم يوم القيامة وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذكر عنده أخوه المسلم وهو يستطيع نصره فلم ينصره أدركه الله بها في الدنيا والآخرة ومن ذكر عنده أخوه المسلم فنصره نصره الله تعالى في الدنيا والآخرة إن الله عز وجل ينصرك كما نصرته ويدافع عنك كما دافعت عنه. وقال عليه السلام: من حما عن عرض أخيه المسلم في الدنيا بعث الله تعالى له ملكا يحميه يوم القيامة من النار. وروى أبو طلحة قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم ينصر مسلما في موضع ينتهك فيه عرضه ويستحل حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصره وما من امرئ خذل مسلما في موطن ينتهك فيه حرمته إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته يعني إذا أنقذت أخو دافعت عنه، لا بد من أن يأتي موقف عصيب. تتمنى ما يدافع عنك، يأتي ذلك الرجل الذي يدافع عنك، وسوف نتابع هذا في دروس قادمة إن شاء الله تعالى.